ستيفيس خلاص. هون المرض فات إنه عبارة عن عبارة عن. هون عبارة عن عن ثلاثة ستيفيس وثلاثين في عبارة عن عن ثلاثة ستيفيس إنما لكل واحدة بعض الاعراض المميزة وعلامات بداية والنهاية اللي هي ما ماذاش حد بالبداية بالضبط فين؟ ولا نعرف منظمة الأمم أو فيها سبب اليوم ايه؟ اليوم مدور التالي لازم كما يخص اليوم تنكشتوره فالما اصطلع كده رفتب عشان اسألت الوقت فبعدانا منا تجاوبش افروضه وما تقول لسيكشن دينا واحد لازم واحد مضحي بيه حتى لا تكون انت الضحية كده ابت نورمال باس يعنيه؟ نورمال يعني يعنيه نورمال لا والله، أو طبعاً الولاد. فضلاً في الرسالة لما الأم تكون ال ال الأم يا في قدر جمر يعني ولدت توالد ومش ولدت ونامت ولا ولدت قصرت ولا ولدت وماتت ولا الأم فيها في قدر جمر ليس فيما يقص الجنين، الجنين، فيما يقص الابور. ويحس النوب لازم ده لازم صح وزن للجنين بتاع بتاعه بتاع من قبل التعليق سكيش تدعب لو قلنا مثلا في أطاق يبقى الوزن مثلا المتوسط تمسر بقية وزن وزن والبار في البعر اللي على قريبه تشوف ده في المتوسط يبقى وزن كنيم مثلا كم لما وزن 25 كمم لعما ضعر روشتاين تملت كنيم وزنه 25 كمم ده انظره ايه ده وزن ايه؟ وزنه اقل ولما ضعره طبعا انا نفعش احكم بقى اقول ان بقى هونشتين وان دا جنوا 25 كميرا دا جنوا كويه صح؟ روش كويه في الامرش بتاع الاسمش الزل النقطة اللي بعد كده اقول المهم اقولي انه يكون مجلوب هون بعد فول بعد ايه؟ يعني فول هم؟ يعني فول تمام طمضة وفضلتك خبر كميتر يعني اقول لفعل مثلا الكلو تبينون المدامة هولون مثلا سي عن الكلو تبينون هولا بزيت اهولون اصراحش وشكلة خلاص؟ الهلاف المكانين يكون فولتالي لو شكت اي شرط من دور كده ما تقباشوا هم مرتبسة يعني لو كانين مازل صاحب طبيعي بس مش فولتالي خلاص؟ لا مشكلة وعيقوم بمشاكل التنشفصية وخدافه ما هيشه لاذا طبعا ممكن نقول بني اعطي ده لو هو نازل الامعاد باساً باساً لو هو نازل فت تلك وهو ها لايب بس وازم وازمه سويلة خلط برضه ما هيشه لاذا طبعا لأنه هي عامل بحالات كتير من امسالات ومشاكل لوزنه وازمه البعيد السويلة لو هو ما قد وصله طبيعي فت تلك ومايب ده سمسبيل بارس ولايسا موطن ايه جوابنا والأمام حالي طفحية مشتنه باك مرد واشه مرد واش مرد واشه يقولون ان الله قلت واشه لكم ها واشه الكريمه ايه حيه خلاص معكم واشه وقول انتحمل وقول انتحمل كايا لله وانتحمل هاا يعني زي اخر واحده يوم ما الدرس يعني يعني سامس كده قولي كاميله سامس لا نفس كده ولا كاميله لا مش طول لازم في لازم يا في لما جاء تدخل في نورمال بيرس مفيش فيش تدخل في نورمال بيرس ما فيش هيك ما في نورمال بيرس معنى إنه بارا في ولد زي نورمال اللي فاتت بارا في الولدين عشان تسهل العمليات الولادة والولد ما فيش له في نورمال تطفلس طريقة في بعض الحالات تحتاج إلى علاج إيه المدر يقدر الهرب لما انا ساعة بقى ربتملد وهي موقع الناس الهرب يقدر بحوالي 10 كغ قوة شد. يقدر بقى ل10 قوة شد يعني ما شد من 10 كغ بتاعرفها ازاي؟ لما ما شد شد بمسابة تبقين بتاعتك منهم تبقى اتحرك معاين؟ اتحرك كده زي ما عمشون دلوقتي يبقى مثبت هنا الايبان دي ومثبته في ميزان عارف الميزان الصندوقي اللي هو بيتحرك على مؤشر في العلو في الفيزا زمانه بعده في في الحمل ايه وانا بشد بالدام واليات بتاع لما المؤشر على الميزان ده هو متحرك على في مسافه 10 سم هو متوقف على الشنطه هي دي المؤشر خلاص جاست جاست عارف بقى لما حد يعني حد بيشد حد كده بقى بعشرة كيلو كده كده ده ده بتساعده فإنك ساند واحد يعد الطريق ما انتش شايد خلاص؟ ده سانده هورميل عليها بقوة سبيلانة خاصة بقوة شدقت ايه؟ عشرة كيلو جرام دي المساعدة اللي يقول عليها اللي ده مساعدة في نورمال بيرس وإلا ما بقاش نورمال ايه؟ وإلا ما بقاش نورمال بيرس فلما دي عمل انطر في حالة لها شروط يعني اننا الشروط جدا توفر فيها قولة هذي الشروط اول شرط من الشروط عشان بقى اتدخل فيها نرتيه للملابه وقرائي يجب ان يكون البيب دي مورمان ونحن نتوى فيها في لجهة بقى ونحن نتوى البرزنتاشن ونفضرشا ومعيش ونفضرشا ونفضرشا ونفضرشا ونفضرشا الكلات اللي هو تدوى طبيعيين يعني الجنين جاي في الوضعية الطبيعية الملابه ايزر هايضا الجنين جاي anterior presentation أو posterior presentation هايضا ايه هو ايه anterior presentation يعني جاي بالإجناء او جايب ايه او قايب posterior presentation يعني جاي بالإجناء الخلفية زي وانا هتجيدا من هذا المختلف ومن الامان اللي الليل لما جاي الجنين جاي في anterior presentation يعني بالإجناء الراسك أنا بتعامل مع 3 و عندي 3 حاجات في كلمس بتعامل معي الريجلال والراس. لما في هو البنائي جاي في برزنتيشن أنا بتعامل مع كم مع البنائي و بتعامل مع جه. مع كان و جي ده اللي بنيخلي برزنتيشن في المولادة أسهل ولي يعني لو فقط بتولي الجليل في وصوله الزجل مجرد انا شكي لعن صاروه شكي بس لدي مشيك المهلة احيانا احيانا بتوب احيان ايدي ستوكي الحالة طبيعية كده جده بس واحد تصرع وحط ايدو واحد تصرع وعمل ايدي وحط ايدو او صاحب الحالة الان فانا احب يحط ايدو فلاقى ملكلين جاية هنا كيبه لا الرجلين ايه? لا الرجلين ده لها على الراس ظهرنا مثلا ان الجانين ده هو جاي بسطيله عمل ايه? امشاد الجانين ده اعقابت الكمه معين? لانه ما شافش اللي هو جاي بالرجلين الامرية والراس تدورها على رأس يأذيلها منها او او انه احيانا الرأس بدل ما هي تبقى كده على, على الليك الراس جاء كده في جنب على الشرط التعليق الناس شايفو عنا زيك؟ هو ما فحص الراس بس لما رده يتونه لا لا, عمل لا. الناس جاء العمل ايه راح شد الناس كده فراحت الراس عنا كده راح الراس عنا زيك؟ بقت كده وبعدين من قباؤه فشد اكتر فراحت الراس جاء عنا كده بقى, بقى حصل في نظر الديبيرشل في الناس اتعقدت <تصفيق> <تصفيق> الحالة وبقت ايه وبقت, وبقت حال الدستور وبقت ايه مع عندنا هو في المداية لو ان الناس كده والريجنان في بي دوماً بييده كده كده بس عادل الراس كده كده شاكده بصفة جدا وشاكده اذا انتحالة بقتها بقى, تا... بقى طبيعية جدا ما فيهاش كلمشكلة مفهوم كده؟ فطبيعي ان انا لما كرانت حالة لازل لازم لازل مبالجانير جاي في موروال بيبيرين وإذا انتجها نفسي طبيعي وإذا انتجها طبيعي, طبيعي. النقطة الثانية النقطة الثانية ألفي وستاش عاوزة ساعة المراة في, في عملية الولادة لبناء هم له من أول أتأكد ان الجنين جاي في وضعية طبيعية الجنين جاي ثاني في وضعية طبيعية النقطة الثانية انا حشين ما فيش حاجه اسمها انا حامل دي ايدي جوه امسك رجلي العجل كده مثلاً لو واظ وجد كده ايه ده زحمه وانا عارف اشيل تنفع تمود ايدك كده تشد في حاجه ومش شايف حاجه لازم اثبت لازم ايه لازم اثبت لو الجنين جاي انديريو لو الجنين جاي انديريو كده انا محتاج ان انا اثبت ثلاثه اوبجيك ان انا اثبت الرجلين والراس الثلاثه لو جاي مستيريو محتاج ان انا اثبت البال اوبجيك لما اريوا الجانب ايه انزيدهم لما اريوا ايه انزيدهم خشية من راس زي ما قلت كده خشية من راس دي تروح كده تروح كده او كده او تنزل تحت تمام؟ يعني ممكن واحد يبقى الجانب بسه بوا في البطن كده فرح جايه من رجلهم شاده الراس هاتحربانه كده لازم اثبت ايه لازم اثبت التلات اللي هم ايه الراس و إلا الا اللي هي بقى الا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا إذا كانت الراس والرجلين في قلب البلف الكاتب الرأس والرجلين هنا كده اقوم ممكن مكتفى بتثبيت الايه بتثبيت النباع يعني لو الرأس ده اهو والرجلين في قلب البلفس يكتفى بقى بتثبيت الرجلين بس ليه لان انا لما شلت الرجلين مفيش أي مكان للراس ان هي تروحش مكان منين هي مزرعت هنا في قلب البلف الكاتب تمام؟ ومن لو اللي وانا بسدد الانكليم خلاص اللي اقصد مفيش فرصة للرصة ما يتركش مالقة ويبينتش شد معنا لما تيجي تثبت، لما تيجي تثبت، قد يكون التسبيت الفيكسيشن بتاع الـ قد يكون الفيكسيشن بتاع الـ بتاع الـ هذا بسلاسل او احباب انا مربط واسمت بسلاسة او محتاجة السلاسة طبعا يجب انها يكون حاجات مجنفل مفاصلة وخبالة مجدام سلسلة الولادة بتوبها رشتاك من كده سلاسة صغيرة وكل فترة كده فيها فاها واحدة كبيرة فيه فاها النوم كبيرة ده ليه الكبيرة دي معمولة عشان اعمل بها النوم اعمل بها النوم يعني لما اعمل انت عشان اعمل بها السلسلة دي دي هم؟ وهو عمل ادخل دوني هيا كده وهو كتير او صعب صعب او تتصار صعب. صعب لما الدول دي تكتبير الفتحة الكتبولة دي معمولة عشان انا لا يجل اعمل دولة لو, لو بصت على السلسلة دي هتلاقي الفتحة الكتبولة دي فيها فها نحيا كونكب ونحيا كونكبس كونكب ده معمولة عشان لما ارمط على الرجل كدبا كونكب دي لفة على ضغران تعليف يبقى ماشيه معاه مع التورم بتاع الرينج اللي بيتشكل ومما تضغطش على حد او العكس بقى لو انا رحت ابه كده واجي اشد يبقى انا بضغط على لو انا رابط هنا كده بضغط على الفليكسر والفليكسور الصدتين ممكن انحرفهم او حتى اكسر عظم زي ما هنشوف دلوقتي تمام, تمام لما اجي اعمل لما اجي اعمل لوب اهو مخلي الناحيه الكروفكس شايف الناحيه دي دي كروفكس اللي فوق دي وانا اخذ الكمبيكس الفوف وانا اعمل لوب من عهده بقى ايه بقى لما عدت لوب بقى ايه ما بقت من ناحية التنكير لوب لما اعمل عاليه الليل بقيت بقت التنكير من هي اللي على عندنا هنا مشكلة. لما بقى سنتريك لما وعملت زي ما أنا إيه؟ وعملت زي ما أنا أعمل إيه؟ أنا عاوز الشكل ذا كدة اللوحة بالشكل, كده. بالشكل كده؟ لما إيه كده؟ كده. على إيه. فواحد واحد يعمل اللوغ هو في البلد وحاططها كين اول ما يجي دخل الروم بطا السلسلة بتتربع وقت على ما يوصل رجل الآيب تكون لي بقى خلاص؟ ما عادش اعوى فيها تسدت انه انا سدت ازاي اخذ الهار كده السلسلة كده شاك كده لو ما تكيدي معنا ما تكيدي الروم بطا بتعلق هادي اللوغ بتعلق هادي فهو ما يسدت لما انا اسجل يعني من تسجيل او اليوم اللي انا عامله دي يكون فوق مشتمل في فوق ايه فوق مستوى يعني لو يعني لو هنا في الاثب هنا فيكوا ده انا نوصل من هنا وبعدين بس لو جابوا جود ده مش لازم نبوظ يبقى في مستوى هنا كده ليه لان الفيتوك عريض والموتور ارفع زي قلنا يعني حد يلبس فيتو لما بتلبسها هنا كده ما ايه ده يوم ال صح ده عرض في هنا بتبسط وانا لما اعمل ورا الفيتوك او فور فيتو عشان الحيوان ده لما ادى سابن فوق الفيكتور وانا بعمل لما ضرب فى عريضة قدام دولة مبصل فى كونش الحفلة باستمسلة مية دولة وبرفق مع احد الحفلة روباط يبقى فى فور الفيكتور روباط فى نامن روباط فى فن الفيكتور ده, ده فن على الحيوانات لما شيل وانا بمشي كده كل لما بمشي والعضله بتزور في هو اللي على, على ال على الرجل ولو العكس هو في ممكن تبصر مع او تدرس على على على التنه فتطلع او تعمل له مشيانه الرجل مش عارف يمشي النقطه, التانية. النقطة التانية. لما لما انا بقى شيل لما انا بقى شيل شايف انت مثلا لو رجلك تدخل كده وبقى شيل وعين رفع لفوق لفوق أو ماشي بدي شايف كده؟ هذا لا تخطي جنبي يعني ما بدي أ أخذك ليش؟ ما الله ليه؟ إنه لعنة لا ما لو أنا مثلاً البريكلي دي نزل أمام الفينيس. لو الفينيس دي كده قدام أمام كده. وأنا عندي رفعها فوق. لو فوق كده. شايف؟ فيدي. العكس لا. لو انا يعني رفض رفض رفض. وعامل الكف المختل العوده فوق كده اللي حصل والرجل دي في البطن دي, دي, دي واحد يجي يشد كده واحد يجي يشد كده اللي يحصل للرجل الثاني الفليكشن اللي قدام البينس حصل في الفليكشن ده شايف كده طب ما كده ما اعرفش الرجل ده حصل لها فليكشن بقى من واحد الدرش يعني جماعه الشودات شوية خيزوني شي قام بيير الديفوريشن في الول بتاع اليدرس اللي يجي ديني الشياء ما عام بيشي بتفيتكم بتاع الاثنين فاني حتة في قلب الول بتاع صح. قدام الديين صدام العظم وانا باشي اكدر الله فلازم يقصر تهدف تهدف سوار بتاع <وتاحتي> اليدرس انما انا بطيبا رعوتها تحت انتنا احاني بتينكم بتاعتي واخد بالك حامل كله وبداعتي وبعدين لما أشد لهم عايز أرفع لفوق كده شايفيني تعمل زي المطرقة. بعدنا الشد يوم نصلح ونرفع لفوق كده شايفيني. نص في ما أشد الحامي كده أصلح أشد كده لفوق وعندنا لأنه نسي أنون غيريش متعال كده. أنا عايز أرفع لفوق كده عشان أقوم في الملفس وبعدين أشد كده وبعدين أشد كده. طبعاً إذا فهمت الكلام دي؟ ببداية ذا الكلام ده؟ لو أنا أردت بها بسلسلة لو أنا أردت سلسلة أصابه أنا أردت بها طبعاً أنا كنت لو خلاص أعني أردت بها سلسلة اللوف خالص نفس الكلام وفي البرك كده <تصفيق> في وقعدت نصر رفا وقعدت نصر رفا عرب في البرك نصر <تصفيق> كده شايف ده كده مثلا شايف اللو لو هو واسع وانا طول كده اشوفه بيظبط كده كل اللو ده بقى المفروض العود لازم تبقى تحت بحيث ان انا لما امشي اقدر اتحكم في رجلي لفوق ولتحت بعكس ان تبقى فوق فرجلي تنزل فان ينزل قدام فان... فين فان... فان... مش اعرفش تعمل المشكله انا اللي عملت غلط فانا اللي عملت المشكلة وانا اللي جرحت المول بتاع الاطرس وانا اللي موقفت ليه وانا اللي موقفته فاره لانه ممكن رجلي دي راستیه اه تسبيت الهيه؟ الرجلان لما انا سديت نوعى في التسبيت يعملنا مسابط الرجلين هو نوعى في التسبيت ايه؟ في البوط نوعى في التسبيت ان انا سديت كل على احركاتها يعني زي ما كنا افتهم لتلوقتي اه سمت الريمت الدين وحيدة في حجم واسمت الريمت التالي في حجم ليه؟ احيانا ان اصبت بحتاج إلى حاجة اسمها alternative attraction اسمها ايه؟ alternative attraction كنا عليها الوصولة كده هو بطولي الفول هو بطولي بلتالي جاي جاي الدم ونبليه نتبقى شوية كده. ده ايه؟ عشان يقلل الشروطة جارتكده وبالتالي ايه كده؟ احنا بنستفيد من كده ان احنا نعمل نعمل ايه؟ نعمل alternative يعني ايه alternative يعني ايه رفض من الان رابط الرجلان كده الاثنين في مستوى بقى ما تعالش اضاف رجل بقى هجى شك كلمة التركشن يعني اه? يعني بشيك تل رجل كده ما تنعب بك كل وهعمل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ي Bennett> <تصفيق> سمعين كده؟ أصبحت ايه بقى اللي ودي؟ بقت واحدة سابقة وواحدة نازلة ومقابل السابقات ده مش يوضل تطلع الجدام وبعدين اللي شد دي اللي يفضل على نفس الوضع. يعني مش يشد شدة وسبة بان انا انا كده ده انت راجع كده لا ده انا <تفضل> قوموا رامله اشد دي كده واقوى شادي اقوى شادي ده اللي دي وبعدين يجي اللي ماسك الاسيستنت ال ال ال اللي ماسكه دي في الثانيه يقوم يشد الرجل دي خلاص اللي حصل دي بقت ساقطه دي طب اللي حصل جوه ان الشوكر بتاعها طلع شويه وانا ارجع دي نفس الكلام وافساده كده واقوم مشد دي, دي كده دي ساقه دي وقعت كده لحد ما اعمل اه لحد ما اعمل ديسلو فاشا من الشلطر من قلب عظمة اه البرز على الان او كده اه الشلطر زجاء العدل ما اطلع وقزين ايه ما اطلع ما عندنا حتة دي اه تعمل تمشي بتنشي بجنبك فيه هو ده اللي انا بعمل ده اسمو ايه اسمو ايه محمد اسمو ايه اه انا مش عاوزة بتتعمل السكش عاوز عمت عشان تقلي تاني هتيجي عبتوه ان شاء الله موضوه هو اي ده الارف اللي هجل ها يعني ايه اتراكشان ايه اتراكشان يعني الشد ودي التبادل ما دي ودي ودي لحد ما ايه ما يطلعك ايه اسمو ايه اتراكشان طب اللي التالت وهو فضل التالت وهو إيه؟ ما الهند يجب المسابقة الهند تسمية ال ال المشروع أو جدا جدا جدا اللي هو تسمية فضله حلو أي أحد التاني على اللي تعرف الشقاق في الصور؟ مساني مساني أعطوه لي ما وش اللي صار عليهم؟ باسمية الهيب باسمية الهيب من الصعيس والمضيوريتي من علامات في اليوم بول هنا فيه فور فور, فور رفت الهيب كثير أربع سنوات برزين ضيم على نورجو نورجوه كل سنة العيب المضيوب اللي يمروض طبيعي يعني يمروض عن كل و فيه يفتيه لما افتح النوع جنوب كده بالشرفة بتاحت دي أو لايه اربع سنان <تصفيق> رابطة ميلكي يعني مضين وبرزين ووضحين خالق دول بيرتوروا اداة التسبيل الميدي واحدة بحثة مش عطوة اتعوزوا ادخل اتعوزوا ادخل اتعوزوا ادخل الحد ده ايه بجيب حبل مش سلسلة بقى عشان ما اقصرش الفاق و هو معمل النوق هنا كده والعودة تبقى تحت هداخل الحبل كده في اللوب، واربط والعودة تبقى يتحت العودة تبقى فين؟ تبقى في الانتر من دولة بسبيرس لو حطيت صبعة كده هي ايه صوفتة تشوف لما اجيشت لما اجيشت الحبل كده، العودة تبقى فاني بتضغط على الصوت جشه إدي مبين إن في طور أعمال بدو عندها بدو شو تمام؟ إن مندورة أعمال واحد عندها واحد باتنين واحد العودة تنا في الوسط مشكلة الرابط دي ان الرابط ذيك إن في حالات كذي جدا كدا بدو يؤدي إلى كسر في المجددين تيرف على تولادة بيدخل واحد والراس جنبه أو او الصورة بس كمان ليأة او بتاع يوم عامل ايه راح رابط اللي هو شور وابنى بالنسى ما بيدي نطلط بتاع عانشة عارف الحبل الروفية او البلاستيك ده يجرابط كإنه بيتبع لابنى زكية وبعدين واحد برضه شين يجي دي كده لوحدها متاعه وابضع سنان ده اللي بصورة تشيني دي. دي في دي تلي طالع راس العيدة حتى لو نزل حين حصل انفكشن في العظم العضنة دي بقت مكسورة بتاع المندوب الجهادي والجهادي والجهاد وموش عارف يطبع ومهم في النهاية ايه ريموت طب الكرطه بتاع الموضوع ده ممكن انا موهله لاو لاوي لاوي انورجين ما عندوش مشكلة وراي عادي بس انا حاسس على الرطوبه والحجم عشان اساند الرص ما يروحش لا كده ولا يعني انا ماسك الحجم في ايدي انا فين والحجم بشده ولازم تشده من الجناب عشان ايه افضل موجه الراس فوق لشمال ولا يمين مفيش مشكله المرض. انما لما باخد قوه الحد الشد على بيت فروشي يأخذ الايه ياخد الفك اللي تحته ويمشي كده طالع لورا نازل على بعض وبعدين العكنه ايه بيغير القوه الجد مقصوره او خلاص برضو انما في رابطه امتى من هل تبقى بعمل نوب ما بتاعل غير النوب بتاعل بتاع لو قلت قصة كده تابت ومشه بتاعلنا قصة العودة دي العودة دي في قلب المنسك كده هو عمل ايه طرف ال U شايف الطرف كده ازاي؟ طرف ال ده يدخل خلف الإير A اللي خلف الإير والطرف كل ما شد الشادره بيروح فين؟ بتيجي في قلب النص فوق. هو. بعده. خلف الـ خلف الإير لو انا كده رسمت كده اذا قلت بسامل كده في الوين الكارلين كده والوين من ناحية التانية نعمل الحبل الحبل اللي يمشي قصمة وده يمشي من ناحية التانية كده اخد في الوزبه نيجي كده العودة هنا كده لما نشيت الحبل ده اللي يحصل العودة فقال بالوقت كده والله الوزنة مكسينة وراء الوزنة على الناصي والله شايف كل ما اشيل يحصل ايه دي في الهو الهو على ومش متكسرش اخر نقطه لو انت لا تشد مش هيجي حاجه مش هيجي حاجه فاهم ايه سعيد يا جماعه المفهومه دي يبقى دي اسمها الهيب بولر ليه؟ بولر ده حيوان كبير بس بدل ما الموضوع تحت هنا كده لا بخلع العده فين؟ في البوق كده المفروض لو انا شغلت مفيش ولا اتصل ولا ولا حاجة تحصل ولا ده اسمها بقى الهيب ده في سياش فيها بس طبعا صعبة جدا و... لاش لازم ما شاء الله ما ناخد حطه لنا في المات على صورة فرطة هي في الحبل إحنا استخدمت في النورس فممكن الفيلود الحديني الفيلود صدقش شوية على كدا على صورة كل مشيابنا حطنا فرطة دي فرطة ما بنفتح العودة هنا نفتح الموزة موزة إلا على كلمك زي الفول هي الراس الرصفين الراس وقتها مربوطة. يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا يا راضي يا راضي يا راضي يا يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا راضي يا انت لما يكون مالي جادة الغانية وتسوح مصه على الارض فيم بقيت المالية؟ في قاع اليوترس فيم؟ في قاع اليوترس اللي بيوكش عليه اللي بيوكش عبانين لو هو جاي بصري له البرزينتاج وقومنا راسه لحته في قاع اليوترس ويعمل ده هو بيعمل ده نصبيرشن ده في تلفلوف انما هو طالع بره فيم؟ طالع بره فوق في البط في البط نقدم البلد بس ما سبت في الراس عشان أتجي ثانياً الحاجات دي لو ان واحد يعني راجل يعني انا ما زوريالز وما تاخدش وقت يعني ان انا مجرد ان انا وصلت الراس وثبتتها ومثبت الرجلين شد دي ده الموضوع معايا ان انا ما اخدش غلب بقى والله معايا اخي طيب باثولوجي ريبورتس بيعملوا ان يكون دي طبيعي يجب ان انا اعمل فيكسيشن لو كان انتيرو يبقى 3 لو كان بسترو يبقى 2 اوج والتثبيت ازاي قلنا لو كان بين دخل البينز سورتينو مفيش حاجة لتثبيت الاه لتسبيل الراس دايماً دايماً لما بيبقى في حالة لان انا لو اربط الرجل جديد لازم ان يكون الحد مباشرة على الرجل بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو اربط الحد على الرجل هنا كده بنحول اللي انا عاوز اقوله ان ما يباش فيه فيتامين مبراينز ما بين الحد والريجل مفيش اه؟ مفيش بقايا من فيتامين مبراينز ما بين الاه؟ ما بين الحبل والريكلية لأن انا لو اربط وبعد ما اوصل للريكل وابعناه اوصل للرجل كده وبعناه وربط الحبل واجه شد وفيه فتا البيترين هنا كأن حد ما سعد له لما واحدة مش عرفة إيه لأجيوش أجل منه تلبسوها فيس تبكت الماندوعة لما يبقى فيتر فتا البيترين هنا كده وبعد ما وصلت للريكل وربطت وبعد ما يجي الشد يجي الحبل طالع حده ليحصل سليمي للحبل معلالريكل يده كونترا النجاجة اوه هو يقول بقاء المقفية عن البيان على مين؟ على البيان يجب وانا مشيت وانا مشيت النمو باعي في الاجسس البيريكشن بتاع الشال البيريكشن قال بتاع الشال يعني هو اللي وهي ان هو يحب ده ان انا لما تجي تبص على, على البارة على البارة على البارة تلاقي الجنين كده هنا تحت في البارة انا لما بربط ما هي قادي؟ مطلوبة هي اللي بوجه اللي بوجه ان انا الشد في الاول اضول يعني اللي ايه يشد من كده يشد ايه؟ لأعلى بحيث ارفع الجنين يطلع على مين على البلمك بلمه هنا كيه ثم في أثناء مروره في البلدس يضح شد ترانزبيرس كده يعني أنا بقول اللي بشد أنا الديدي جوه وهو بشد بقوله شد الفوه يوم يشد الفوه، أول الجنين ما يطلع هيره يوم يعمل اه؟ أبدأ شد ترانزبيرس أول الرأس ما تظهر ما تظهر من البلدس وهو ما شد في اتجاه إيه؟ ليه ده مورد بسمع الفضن بتاع الجنين كده الجنين يتقوس على عطمة البلدس ماشي اعلم فاهم انتا يعني الجنين ما بيطلع من البلدس كده يوم يبتنى على البلدس يبتنى كده لانه بطمه تحت يوم يبارس تحت هنا والميه هنا كده مقوس على مين؟ على عطمة البلدس بل اول شد أفر ثم ترانزميرس ثم ثم داون ومور لما يجي واحد زي ما كنا نقول لان شوية الجنين تحت عطمة البلدس وبعدها رابط الاحبار وهو نازل لتحت كده وعمل يشد بتاحت الجنين هيطلع مش هيطلع بل هيؤدي الى انجري للصوف بس كده مع احضرات ابا لازم اسميه الشد دا عمي ايه الريق شاب بتاع الميكالس اللي هو اللي هو افورد ثم تراسفيرس ثم ايه ثم, ثم دا هو في اتجاه شب دا البار روش ازاي في اتجاه دل بتاع البار في اتجاه ايه في اتجاه دل بتاع, بتاع البقى ناخد من الشد بذكره تاني طولنا هم تجد انطول بقرة في اسمات contraction زي ما قلنا اللي فاتت بتعمل contraction بتعمل لفترة وبعدين relaxation وقلنا فايدة relaxation ايه قلنا البقرة بتعمل contraction وبعدين تلقينا الراحة دي ايه عشان circulation تبقى تاني والجنين لان هي طول ما اطلقه البطن بتاع الجنين دي مضغوطة في البن في البريم كده عامل اياه؟ عامل ضبط على مأمولات البلد فبتوقف فابتوقف يحصل الناكساشن جوم الدم يتجع تادي وهكذا هم لو فضل للنظام كده الجنين ممكن يعيش ده لفترة اضوار ده اللي انا يابل ان انا اتتابع مع الشات ان انا اعمل اذا اشيك في وقت الكونتراكشن واريع مع الناكساشن بتعمل بتاع, مين بتاع, مين. بتاع مين. يعني البعض يضطلو اوه شيء ده ساعد معا زودت انا فورس على الفورس بتاع الكنترابشن بتاعي ريحتهم ريحتهم الاختر اقولونا عليهم مرات الفتاة ان اتنين اتنين او ثلاثة يشكتهم يفضل شاكدين باستمراض ده عمل اه بيسرع الموت ان اه الموت البرين ده انه بيضغط الامبلايك البراتلزم على البنفج برين وبالتالي يسرع الموت الى انه بيفسر السيركولاشن لفترة طويلة متصلة يقول ايدي جو ايدي جو الجنين كانت في بيكس ابا اولي الواجه الشدهة لأعمل هني موزل هي موزل الدماني انا مليش مع موزل الخلف الخالص محروف انا الرأس والأيديان الرأس طلعوا البن في البريم يبشان دلتا افضل الرأس ظاهر من البابا يبشان ثاني ينزل تحت يده بقى فضل الجنين مخواسة دلتا مين كسر يا اخي دايما نحن يعني راهبة نيبقى نعمل مسأل الكامل يا اخوان دعم فن دعم فن اه ووقعها دعم فنم بلك يا راه بص بك دعم فنمت اه دعم طيب بص يا قلبي طيب انا ايه ده؟ ايه صح؟ بسيطه سهل خالص بالسهل خالص خلينا نقول ان دي ماشي؟ ها؟ كامل دونك؟ كامل دونك؟ كامل دونك؟ ها؟ 14 ملتك التالز دين؟ قطب واحدة في واحدة يعني لقدت السلطة في واحدة شوف انشان نقول انت فاعمينها يا ناعم انشان نقول انت بس يا ناعم قالوا فاعمينك؟ بسألت نشتايا عندها لكي تعملها عندها فاعمينة انت نعملت يا بساني اللي هو بقى انا عمانك ايه لاب انت مخت الشعيطة صحبا صحبا صحبا مش عالم اهيه علي ملحظة وضع فتسأل احبا ايه المكان اهيه اهيه اهيه اهيه اهيه اهيه اهيه اهيه انت والله لو فيه وقت أجيبك بس طب انا حاجه هنا كده لما بنطلع على الطاوله اللي ورا بص كده تعالى يا بنت شايفين دا قناتي؟ هدي واحد يباك اعلم حامل مكمل واحد يباك اوه قناة مجيش معنا فيدي تتلل العظم عيده كيدي اعلم كمه بوارج بوارجي بس بي مين يكسر واحد يباك فيه يا باشي اه؟ ويجب كده فان بوارجي جيبوا يا رفا ده بيقول انا قلت على الغزره ايه دي طب يعني كل ما تطلع Eh ya'ni. Ana ba'a ma it shwaya كنت تطعبها تنفيذ الوقترات عبدالله اه اه اه في ايه انت على الفيس فتر بمطور حبالك هتدفر عليه مرحبا اه انا هتدفل هتشوفوا يعمل حاولة ما هتخفكم بصورة عبدالله هتخفكم بصورة مش هتلاقي اسمي انت هكوش يسوص عليك كتنة. مش هكتغي يسمي فيه ماذا؟ عشان اتنوه فاتراتك بطيك الوزوع بها بطيك الوزوع بها دفعنا بنعمل يا يا في من الشروط الواجب وعطع اسمان التدفل في حال الولاد ان فيو يبقى يبقى طويل ان انا اعمل فكساشن للأطراق المتحركة تلاتة متدامه اتنى موار ان انا اتجنب وجود الفيتل مبري ان انا اعمل ارترنت افتراكشن ان انا شد مع الام واريح مع الام وباقي حاجة بسيطة خالص وهي ايه في ناجبية المنادات في الأبقار عندما نحتاج الكمسيكشن زمان والضربة في البعضة معها 5 برس وفي الماء معها في الماء بيتنا سهل التبط في البعضة مع الماء 5 مليون في المئة فوزة من الحلاب ليصفها لا سنة ليصفها لو مصد جنيه كبيرة والرجلان ومعديه او دي البنطة بيه ان ليه حسن؟ ما عندهاش على التمثل وحاجة كبيرة معديه منها يومات صفائيات لا سليش وده المور بسيطة من كده انه اسبق الشكل او حدق الشيكياني يقوم هنا كده ديامس هم اللي يوصلوا مش على الفتحة الأولى، نيوشين، وممكن يوصل إلى إنس، ويعمل درينيا لاسيريشا. باسمه درينيا لاسيريشا. وفتح الإنس على الوسط باسم درينيا من السردي. باسمه درينيا لاسيريشا من السردي إن الإنس الفتح على الظهر، وما عشان كده عشان كده مهم أنا في أثناء الولادة إن أنا أحمل جنينا بتاع البحر مهم أن أصلده إن أنا أحمل أنا سنش أو أحمل حتى من الأهل الطاه في إيدي فلايد هند في إيدي فلايد ها؟ هند واخد فلايد هند كده لو خليه كده هند هو جنين لما بيجي يشيد يوم ايه تتفتح لفوق أو يحصل فارس أناش من او مانا بيدي بيدي فلال عارف ايدي جدا فوق راس الجنين عارف ايدي جدا وفهم فوق راس الجنين يبقى الدرسة الكمشا هنا على ايدي كده سواء بنتين بنتين او بيدي واحدة كده انا حصل لما الراس ضغط على ايدي وزعت البرشا على المحيط بالكدير ده بتاعي ما اصبغش مركز على ايه على على الدرسة الكمشا فقط في جيه. جيه من طبع انما بقى الجديد ايدي كده وكان من سواء او بي على على كل على كل او او بالنسبه للبروشن في اسطح الشد هتدرسوا فيها اتش ما درسوا ده ولا طب اشمال ايه يا مستر انت بقى ما ادخل اول ما عشان اقول ان انا هربط واشيل واعمل واعمل فوق وتحت الكانون قلنا قلنا في المرة اللي الـ... الـ... في بفاتي من الوليج ستايل بتاخد كم ساعة من بارة مثلا من تلاتة إلى ست ساعات وقلنا تلاتة تاني باتا محمد قلنا تلاتة تاني قلنا تلاتة تاني يا رابي الحرام عليك كون انت بكون صحي يعني ثلاث ساعات من دولي تتأكّر من في الـ opening دولي بلاني بحيث الـ المحمد لو ما طلع البلاً اللي فاتف بسيك شان طلع بلّه ليش معين الناس حواليه ولو لازم لازم لازم مش هنقول لك بس بس بس هو يلا بس أنا مش قلتي حق هم ده أنا الأمين في الاستاد من 3 إلى 6 ساعات أوله 3 ساعات فين في الحيوانات اللي برو النيرس اللي ولدت أكتر من مرة على الفتح وبيلت اتمرع وتنين وتابعها وابعها فبقى ايه عادي سبت ساعات في, في البقرة اللي السبت ساعات اول مرة هيفتح واول مرة هيفتح واول مرة هيفتح لونه الاكشن فتح عشان كده انا المنور فيه الوقت المساج جميل فيه عامل ثلاث ساعات او سبت ساعات ديالي دي, دي ده ده. هنا في مشكلة عندنا خالة اخرى بتدشبه مع الخالة سمال موشنز سواء نور سيرفيس سواء ايه نوت شينجز او ان سفيشن اوف دنيتيشن اوف الفرق بين دي والحالة دي الفرق لما تيجي تفحص لما تيجي تفحص هنا اهو ذلك مثلا انه في اول فحص لما انا كان عباره قولت ومصاحبها سنه عامه نروح لقيت ان السيركس مثلا يسمح بمرور والهواء وحالة اخرى انت كده على طول وحاله اخرى تانية السيركس يسمح بمرور والهواء تمام ما ينفعش اخد قرار وانا رحضت البطرة في وقت الثاني نصرح لاتبال حطرت يدي لدي لدي السيرفرس يسمح نورة يسمح محمد رب محمد وقت محمد. محمد يسمح نورة يسمح بيه الواحدة فيه ينفع عمل من جدا القرار وقرار كله هذا ما ينفعش إنما يجب نعمل read check عند البطرة فصة وعمل لما عمل read بعد ساعتين مثلا وبعد درب ساعات وبعد درب ع ساعات اوما لايك مسال هينيه اصبح السيروكس يسمح الوان هان ها؟ ولبنى من قلب وان ينبه مش ما اوما اللي ايدي اللي اترليلان بتوع الجريكة اترليو ساوه اترليلان الواحد اقول الواد ايه للحالة لو جينا اتفاصة بعد درب ساعات عناية <تصفيق> السنبت هي هو ياسم احضموه ومالهادة زي ما معروبة اذا الحالة دي الحالة دي تبقى تسمى بها نارو سنبتس او اصفوشا في الانتاشا الحالة دي حالة دي حالة حالة ولادة في اسناء كوميكستان لايه ما فيه في الانتاشا بتاع السنب يعني لو ما فعصتها بباكت وبعد ساعتين تطور ببط غير في حالة دي منها لما نرخص بعد ساعتين ممكن اعرف الحالة الثانيه دي في حصه دلوقتي او تاني في الحصه بالليل ثاني الاوهن لا واهن في ضمن كده بقى في حاجات تواج ثانيه ان في الماوشامز تلاقي السيرمكس سوري الفيلتر ساكس روتشر ممكن هنا تلاقي الفيلتر ساكس روتشر الحالة دي تلاقي ممكن بتولد من امبارح وحصل دراينس في البرس كمان الحالة دي لسه سليبلي ولسه ممكن ان في نفس ال 19 بقى خلاص وصلنا هنا الباس كمان بوزيتيف بوزيتيف هنا فيها كده انا عاوز انا عاوز اقول انه لما لما لقينا في الفحص بعد ساعتين وفي خلاص وبعدين رجعت قعدت اربع ساعات تاني بعد, بعد ما وصل ست ساعات ووقفت وقفت على ما خسارش بغلاتيش امكتر ممكن يجب ان ايه ادي قرار ان انا عاوز اقوله انو ما ننفعش الهوط الوهنة ادي ايه ادي قرار ما ننفعش الهوط الوهنة بالبقر احض ايه دلائيها لتسمح مرهنها واوضع انا مرهن اسمك سعادة سدادة الوهنة ماشي؟ فشكرا وبعدان تروح ومسوعة ساعتين ثلاثة على ما يفكرون يدخلوا الوهنة خلاص؟ اصبحت ان ترايا كاية معها الله إذا لو أنه الاستيج ده عن المعروض بتاعي يجب انه ايه؟ لو تبص الاستيج ده عن ساعتين ايه؟ ايه؟ ايه؟ انا مع المرات اللي فاتت انه لو أنترويك ساك دي لده لو أنترويك ساك دي لده فممكن ان على فنين وقت ممكن ان ان 4 ساعات و ساعات و ساعات دولة تجربة مهمة اولا وزاوة ما حقش دخل تلك المنزل اما نوع ان امنيونك ساعة هي كانت ما مجنفعش اطبقها بعد ساعتين يعني امنيونك ساعة الرقشة بالوقت اللي اداده ونزل الساعة وفلق يارى ان ساعتين عدى ساعتين والبارة ما موديتش يجب ايه يجب التداخل فينوش فينو النقطة التالتة النقطة التالتة النقطة التالتة انت بيبساعدة من زراس الستريني بيأتون الستريني او بيباسي ميلي حين انا انا قدام على بارة. بس بين أحياتهم أحياتهم لو أنا ما على بارة بتملت دراءة تعملات إنه إيه ما بتطلو قوات ما أي وبعدين بعد فترة ممكن بعد فترة قدام الاسترينج ده توقف تلطف والبقر ما مردش يعني الموجودة دي عطفتها بتعمل لحد بحد ده بحد ينزل أطفا لابده يا بتعمل تعمل السترالينج شوي وبعدين قطر بها ما زيش بس ما اللي حصل توقف البسرين حصل إيه توقف البسرين البسرين توقف هنا في مشكلة يجي يجي يجي تلاقيه إذا ضاع البسرين سوبر تلف يجي يلاه تلاقيه تلا. تلا. تلا. أو أحيانا أحيانا بعد البارو يبتدي يفضل بعدين رص ال في <تصفيق> يعني انا قاعد نص ساعة او ساعة والبقر عاملها تامل ايه تطلب جزء يبان ويرجع تامل جزء يبان يبا ازا فيها فيها عقب هو فيها من عمرور الجنيب ايظهر بقى زي ما قولنا الموضة اللي فاتح ان فيه البوفليكشن يعني احيان ممكن تلاقي المظل على التوق على التوق كده ده معناه ان فيه البوفليكشن الجنيب محتاج مساعدة ومحتاج تدخل انطرفرص عشان ايه ايه دي ربع حالات یا هم اگل نهده تا دن روز 26 برجعه بمحص الحاله بنمشي ان هو نزل العد ومشي ان انا كان لازم ان هو يعمل ايه ان هو يطمئن على البقره مرة اخرى يشوف هل في في توينز ولا لا البقره ممكن تولد توينز اهي كنت بالك ايه اللي حصل ان بعد ساعتين ثلاثه اربعه والبقره لانها حامل في توينز وفي اوفر ستريتشنج لللوتوس مشدود عندها برانينر شيو وما فيش طاقه فواحد نزل والثانيه مش قادره تطلع عليه فمات وهي زي بقى بعدها بعد فتره هنا ده خطا وبالتالي يجب يجب ان المباراه بعد المناده مباشره في الساحه اللي هي زي ما هي ليه انت مشان احيانا زي ما بتقول في في بيكون المنازل بيكتير اوه جاسة كتير ويكتير اوه مشكلة دي انه هو ولد بغرة وسبعه وبالليل او دايما بيكتشفوها ان البغرة ما نزلتش البلاسنتة فيها اقتنشى من البلاسنتة يستبقى الدكتور تاني يوم اللي ولدها من عشان ينزل البلاسنتة بتاع لايه بتاع مباد ومدخل ليه عشان ينزل البلاسنتة يلاقي فيه جنين جوا فقال بلاه فقال باليوترس بس ايه ميت معي، يبقى اذا لازم ريك زمي ناشا من البقرة بعض الولادة عشان نشوف ايه؟ عشان نشوف second fifth احيانا احيانا ممكن يبقى فيه جروح جروح يا جماعة جروح هذه الجروح قد تكون لا سلش حاجات كده افتوش وعملات ارشح ده ده زي اي حد من بتخربش وراه وبجيب دم وبجيب دم, وبيجيب دم, وبيجيب دم وبيجيب. او تكون بالفريدنج او, تكون أو تكون بالفريدين مو. بالفريدين مو يعني يعني لما دخل ايدي لما دخل ايدي ايدك عدى بره فاجينا بره ده المقصود بايه بالفريدنج و يعني انا جاي بره إذا يأخذ البقر وبعدين بعدها مجديني هي نصع من خلاكة و بعدها مجديني أجومي دا سيارة بكسكولة أجل مجديني نصع أو في السابس العين بجد أطعف في أو في المهم هذه البرفردين مومس الهنترا وين اللي هي مهنترا وين بجيب تبا أنا بقى ألقى البارة، لما أولد البارة، وميطيكي دائم في فرد النوم يقول هم يسكيس وعمل أو إن هي هتتساب. الناس تسيبها وتمشي بعد ساعتين الكارلوية إلا هم عينت؟ إذا أنا قسرت دائم قسرت البارة، إلا أنا أقرر إليها تساب الدرس لطر الواند والمت... والدرس الواند، يعني تقول أن في الدرس في الدرس لطر، في بروتوسك انها تحتاج لبراين سوشلل سوشل. انها تحتاج لبراين سوشلل انها ما اخد خير بوقت في طبوع اخذها اخذ الفجاري ما جمع طبوع او السنس او حقا يطرس قيادة عشان اوقف لها البليدين اللي بجاسد اما لو بنترا فالدم والبلاسين والحاجات دي كلها نزلت فين نزلت في قلب الكابلة معايا يا حضرات مكتوب انه يجب ان اعطت مفلق لك في الاندور ولا حاجة محدش مستعمل على الطاقة محدش يعاني يعني الوقت منترا انت هاتي منترا انت هاتي ومنعه اضطة اي بس فيك. بس فيك. او انت بنت أو حاجة يجب انت سواء ايه بسي فيك او ايه انت بنت بنتم تقولي ماشا وبيعمل بديل الاشرة في الكرامبي وبيأدن مطر بمطارة البنوكي بتاع البحر بدلا كل ستة كون الأطبع ومطارة ستة كون الأطبع وقراص ستة كون الأطبع كل التدفلات تنفيذ تأدن بيقراص أصبحت الواجهة ممنوعة كون ترديني كونة إنما تتابع القراص بتاع البحر 11 ساعة وفعلت الانتفاع بروت في كون الأطبع زينو مرسون في مبن. ايه ايه ايه اللي هو ايه نزيله مكسر ده مميز ما عمله الوقت في الناس بس عنده الناس اللي عندهم تنصف وبيتحلل اللبن ولو في كميكا نزل يترفض ويترمج فهمهم ما يقول ان اللبن ده ايه ان اللبن ده ما يعني مثلا الجنة تمايس بيضره 38 مو فزي ما عندنا بالغلب لسه بنعالج بالجنة تمايس فلما تعالج بقرة بالجنة تمايس وتقعد تكشف على اللبن تلاقي 8 يوم يوم اللبن فيه جنة 8 تعاين؟ والمعرة بديت 30 كيلو لبن في اللبن في 30 يوم كم؟ طن لبن طن لبن ايه؟ طن لبن ده هيترمه؟ مش عندنا صح؟ مينفعش وبالتالي الكلام الصح يعني انها مينفعش احطني في ميكرز او اي حدا خالص على الاطلاق في داخل اليوتراس واعالج الحيوانات سيستميك في حاله انطفاء برضو خلاص والموصل حاجه, حاجة يكون ايه يكون 0% ده لازم مثلا درس في فوقه نعم ده اسمه ده بتاع ماذا؟ هذا صوت أنه لا يرسل فيه يتعلم فيه ترميز على البيض ترميز ترميز المخوطة فيه يتعلم فيه يرام يعني نروش في السكشة فيه عن هل ما تيجي تانا من يوم كتير لو اجنون من على انشان صباحة طويلة وفقط على نفس الولاد نازل موما دورس كده يعني نازل ما بصعارش ما بنعارش نازل كده داية كده وهم لما نعمل الدفشن بنقول ريستيتيشن كلمه دفشن او ريستيتيشن معناها أو او المعنى الاصح انه ريستيتيشن اوف ذا كار ما ريستيتيشن اوف ذا كار يعني يعني اعاني الحياة يعني, يعني الينين مجازل ميزل وانت مدعي في الحياة لابد ان اتبعوا الحياة على وشك الموت عشان تعمل بلسا ستنشا للطاقة هو في اسمانيشن <تصفيق> فعطوا رأيو يعمل دين اصبيراش يعني لو باي حد مثلا مبالي فاتحة ساعة اليوم عليه يوم يعمل دين اصبيراش برطة محرك امجاب الاسمالاشا بالاسم نفيش يوم يجيس بسترو روت اش, رج أش, رج أش, رج أش رج ولا قبل يوستن كده يوم نهاجي بسيطر حال الناس بتجريمسة تصدر مع بعضها يوم يجيب اي حاجة بتخلف او قلم كده بتخلف يوم يعني من هو أنا ما نمشي على أسبوع هو ما يكفي صح هو أنا مستقبل أو أودانه. لا تنسى أن عروض فارغة والقانص. طيبا. طبعا مستقبل في حاجة اسمها الكيسين كوفلاي. همزة. صحيح. كيسين كوفلاي. تعمل ايه في البوكة البوك ايه تهي في البوكة و تحط البوكة على برخير وتنفق هاو ايه فائدة الكيسين وفرايف دي انها بحق الكارب بلد بلخخ الكارب بلوكسايد يوم يعمل بابوس المناشى الاسمارات ورسلنا الانية ايه ايه اشتغل اسمها ايه كيسين وفرايف عارف أن حد بيعمل حدسة او عربية وشدتوا الناس منها ترى كل واحد بسيطها دا ايه ايه ايه ايه ايه انا خير ويمكن الب <تصفيق> وبعدين ينفخ هوا بقى ما عاوز عاوز <تصفيق> <تصفيق> مش عاوزوا يسخى السرعة فريص يا أخوة مش عاوزوا يسخى بقى عاوزوا خمدوا تفوق فرد من برساتهم هوا بندى ولا دنافع بندى أو معهد قربي أكسيني ومعهد دنافع قربي أكسيني أبسط ونفوق ومنجح بطور أو ضف مبين أو حالك أبقى أول عمود أضيق سد سدود، طريقة للحمل في العليا أصعب طريقة للحمل يوصل بصعوبة، طبيب ولايس طبيب هنا هنا كعند العمود السين بصعب حينه طبيب نص، إنما أصعب عند طبيب نص إن أنا حينه سابلينجول ارفع لسانك لو رفعت لسانك الوقت كده هتلاقي تحت لسان ازرق ازرق ليه لانه في بليكسس رهيب هنا بالظبط احط كده تحت لسان واحد كده دايركت على ال من الانتروفيرس بتاع اللي يبقى التحق في سابلينجول ها اسرع من الانتروفيرس ده ما جابش نتيجه هنا في العقول الفاليه ولاوي والهارد لسه شغال بس بره بتاعه بسيطه او نعمل او نعمل تركي انتيوبيش نعمل تركي انتيوب ماشي هنعمل تركي اسمه افتح هنا في التركيه ودخله موضوع ودخل سجين اسدين ودخل له واحد اسجين عشان ما تتكسرها ايه اسمها تركي انتيوبيش دي كلها حاجات ورا بعضها في النهاية ممكن ايه يعود للحياة وفي حالات كثيره جدا تجيب نتيجه يعني اعيانا اقول ان انا خلاص هكومت لو ستو يموت الناب لو اعطي تعمل له مطاولات ديها ممكن يعني النقطة الثانية اللي انا بصير ان انا اعمل يعني في الضعر في اللي فاتت اللي ضبالات الفورة اللي حوالي كامسة وبينان صمت يعني العيلة الشابة هي انتل بيتقطع يطلع في الجنين، يطلع مثلا في الجنين 10 سنتيمترات وعشرين، خمسة وعشرين، يتقضع من عند السيني كده وما فيش مشكلة مود. أحياناً البعض لما بيقول طول الدائرة قبل لا، لا يطلع ولا يطلع جود. هذه تبص وتلاقيش هذا إنما في لما فيش هالجين عشرين من الكيس لتكشح للقطع مني. المشكلة لأفرادها القوة او لمن فرصة تيدي لها يوم يطمع من المكان ده المتحدة للطارق كده او كده لابد ان هو يطهر عنك سنك ازاي بيسولي اكبر ايه مثلا مرتين الهاتف اليوم عنه السوويزي بنزل الحاجات اللي فيه البقايا بتاع بنيتك في اليوم والمتحاجات جولة بنيتك في وبعدين عنه اللي بنيتبئات ايه حمد دي مرودان تلك كل يوم لحد ما يبقى يعني انا حاسس على رقم العيد عن مواطنة الصورة دي. الاقي بقايا اللي مراكة الكور دراي دراي ناشد ما هوش لو مبلول ده يبقى فيه وخطور الانفكشن. خطور دي الانفكشن في الجنين. الانفكشن عن طريق الانفكشن بتقسره وشهدها بالتاني. بتوع على قول. اه? بتوع فقط السلطوريشة الشيخة دائماً بالكريم بالكريم أنا أقول لك الباطل أنا أقول معين بعد الكريم أن يقول أن يتأكدوا أن يدرون ديور بتاع الربر وإذا تصابقوا أن يدرون الأسناء الاندرية لله أن يدرون أن يدخل ديورك الربر على قدر في لما بيكون الانفكشن في الجنين هنا بيدخل عبر, الـ عبر, الـ عبر الـ الـ الـ دي دي في عنده لما يدخل في, في الـ الـ زي ما والحاجات دي المشكلة بدأ بدأ في ليبر لانه دخل على الطريق مين على طريق البلافز والبلافز بقى ثاني دلوقتي بقى ترامل ريجم بتاع الليبر لذا هو داخل داخل موشطن عالية على عكس حيون الوقت كمير لو عن طريقة بقى سوف ترامل ريجم على دونه عليك ايه في القديمة او في اليوبر بتطفن فان على الليبر لانه هي لا لانه عن طريق الاحبار ريجم بتاع ميز بتاع التعامل فوروين بجيب تلك مجيب تلك مجيب تلك مجيب إننا يجب إننا الناس يتفعل فيها على التموير الآن يجب أن ثم أعمل كان الناس ثم الفيديل التالي بتاع النظور في مثلا يوقع بعض المنالة وفلن الاول لو بعد ينبع الموزي البحث اذا اضطنفع في لو لو ان تركيز انه في الملت اكس فالكولوسترام عشرة اكس كولوسترامات عشرة اكس كولوسترامات عشرة اكس, كولوسترام عشرة إكس. كولوسترام عشرة إكس. ان المولود او المولود ياخذ كولوسترام اس ويكلي يا محمد واللوستر كم كده اسمعوا ليه اسمعوا النهارده الاصفين يكونوا بلوين المزلس بالأفراض اللي هو كالتبالية يقول ليه؟ ومهن من الجنين يأخذها بعد الهد بعد الهد ليه يأخذها الهدفين؟ قبل ايه ما كناشتين يوم؟ او هل يقول اخذها الهدفين يأخذها الهدفين كامل يوم؟ لا فأول مرة أول الرضعة بعد الولادة يأخذ سرقص نكون رسولة عشان تعمل هجومة هل يمكن ان تضخن الدم عشان نعمل ايه هل هو زي يمكنك حافزة ايجي ايه على المسافة بداية للتسكن يعمل لو كاتيبوريس يحمل جانين من ايها طب لما خلتها هو الرضع من كولوستر حصل حصل استيميولايشن استيميولايشن للبروت تيوليتيك لما تجديني هو استيميول الرومي لا تحدث اي معاملات على او من وقت مهلك مش اي حدى يحصل بالضبط. مهنا نضص المشاركة. بمطبع نزول المسرطة المفترض. يوم يقصد يقصد سكرشا للبورد يوليتك الظالم. يقصد سكرشا يقصد ايه? البرورد يوليتك الظالم. ايه يقوم يعامل يعامل الكولوستر معاملت اي حاجة لفظة. هيتفضل. وعنا بتاقي المجرد زي طب ايه اللي انا استفدت بقيت بقيت ما خالص صحيح. استفدت في الاول ان انا اخدت النوم بلوقت تعمل اليوم طب وضكرة وبعده استفدت ان انا اخدت حاجة عالية القيمة اللي حاجة ايه عالية القيمة اللي زي ماشي ما ان هو هو كوضع بمأخذ الجلس المنزل بس الحاجات هي ده ايه كالسا مفاقا عالي يهب وكل متر انت عالية والبروتين عالي كل حاجة وانا كل حاجة عالية فيه عشرة وعطة ومتالي وقتل انت ايه من هو انه هو ياخد ايه هاس هنا عشان كده انت نفسه اللي هوبك هما بينعمل بالهيد بالهيد يعني بالجن انا بقطع علقين ده مجدد ده لما بقطع اللي ما ده ليه التركيز العالي في عشان كده لانه ده بيته عاد المفضل المفضل انما في الحيوان يعني لو بقرا ورقه دلوقتي من الهاير كمبيوتر بيقول فيها ايه اصلا ب 30 او 40 كيلو و 30 40 كيلو والقرض ده كنت من عند الوسط انا لاح لو بمعنى انه انما في مزارع هذا القرصره بيتاخد عشان يتعالج عشان يتعالجوا فريزي لا بقى وانت عندك او بقى عندها مشكلة في ضغط بقى وانت وعندك سيولوجي تكلم دائما في النار ما جيب له ايه هجيبه هجيب له فروزن وروزين له اه فروزن والروز اعمل له جاست وورمج فيه وبعدين اديه له ايه الاثنين ما اديهوش محمد ليه ده ما فيهوش ما تندش يا حمزه لا اديله ميه ما تندش هو عشان ايه تحصل الجاب بيمسك الفلوسطرم لما خطه على النار يا، الجاب ان انا فوق اخباص بيه يوم يفيدك باس في انا على النار ليه عشان بابا تبليش والد بتاع في الهر اطاع معاه احضر ايه لابا بقى ده, ده لازم اعمل له فريزن يبقى عندنا في اي مكان عندنا كونوسترم فروزن أي ظروف أي عيلة تونت وعاوز الرصنة هم عملوها ساون من الفريزر الرصنة الرصنة هم عملوها المسلمة ده اللوكال اللوكال الميني التاني التاني مشينا العميل إنه إنه أحياناً هم واحد البارو عندنا تامين اللي يفضل الرصنة كلها طازة وهم سيد داموس الرو سيد داموس دبره تنام على الأرض وبيحصلون داموس الان اللي كما تسين اللي هو ايه يا يعني هو خد منها مرة واحدة ربما مين ربما مين كتر لان دايما يكون يحصل لها حاجة لها وميك في لها القبض لازم نعملها خلصا عشان تيامل عشان كونتو افتاد في الانتنسي بروضاكشن العجل بيحصل نصرا منهم روما مينة وثلاثة وبعد كده يتعزل عشان يعني انت عملنا بقى اعطي يعني بيجيب لبس وكل جاء وكل تعب بيخلوه غدرا حاجه او او كده المهم بعد اليوم طالما صعب انك تساعدني نطلع في البحر نجيب ايه نجيب 30 كيلو ان هو دول اللي كانوا والفاتوره غدره ويرفعوها على مباشره هو بقى كان السبب ان احنا دول الكلام الفاتوره طبعا بكل العيش معاه والكلام كله بتاع الكهرباء الكلام كتير على الفين وقع. مش هلما? هل دروسه هل في الانات؟ هل دروسه هل? ورسامة. زعفين من الصحران, في الصحران, في الصحران. لسه المناطق جاية ده لسه يا اهنا المرة جاية ان شاء الله هلوني.